ईश्वर उपासना करें ताकि सुराई खल्स दिए जाते गोष्टी पाथर बिस्टिंग समाधान TV Network, the solution for humanity. Oh. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ويغمالين آمين القرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءوا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 إن هذا اخي لو 99 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي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 الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله الله تنع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابٌ قَالَ رَبِّ اغْفِرْنِي وَهَبْنِي مُلْكًا لَا يُنْبَغِينِ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَاب اشيعطينا كل بناءين وغواص واخرين مقررين في الاصفاد هذا عطاء منا فمن او امسك بغير حساب وان لنا عندنا لزو الفا وحسن مآب وَقُلْ رَبِّ أَبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْ هَذَا إِنَّهُ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصَبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتَنَّ مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأولي وخذ بيدك ضرثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله الله أكبر سمع الله جِنًا حميدا ربنا আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাকুম রাই এমন ঘটনা उच्छेद्लम राजत्व दिल्ली ज्ञान दिले मनोनी मेरे कुरान सन्ना जो मेरे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 আর আমার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় উড়ান একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় আল কোরআনকে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ शायख आब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعكوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم والصته ذكر الدار وانهم من دنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وليسع ودن كفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن ففتحت لهم الابواب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 جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليهوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا সং সময় আমার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 فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ وَجِيْلٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنذِبْنِي إِلَى يَوْمِ يَعْرِفُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ الْمَعَادِ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 إنه وإلا ذي كل العالمين ولا تعلم ما نبأه بعد حين all oh.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 وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا والذين اتخذوا من دونه أولئاء ما نعبده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 ادعوا الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانما الله الله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 অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতামুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে দেখতে থাকুন পিস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের पवित्र विशुद्ध जीवन जापन करना देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छ पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेशे पीटिवेश কিভাবে আমাদের ঢুকেছে সর্ব ধরনের মাদানী মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম देखे बीर अनुष्ठान जालशाए ला प्रति शुक्रवार रत साढ़े आप पुन सम्प्रचार सकाल आठ टाय बांगशे बीस टी बांगल्